ها انتم اولائي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا خلو عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات